وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ما يجب عملها اثناء الطرف وعند قدوم الحاج مكه يطوف للقدوم كاته كحاج دقاته مكه ين معتمد دقاته مكه طافي قدوم اكات يكمن شتيك لكاته جيشتن بمكه طاف كبدنا عائشه رضي الله عنها قررت جاري له بالفرمه قد حج النبي صلى الله عليه وسلم ف اول شيء بدا به حين قدم انه توضأ ثم طاف بالبيت يا كمشته كبيره خاص صلى الله عليه وسلم بس تي فكرت لكي تتحدثت مكة وكي تتحدثت أن تتحدث في دوره كأبي في رؤس سبعة أشواط حوض الشوطة يرمل في الثلاثة الأولى لأن تتحدث كما يكون في خيراوي ويكون في حياتك ويكون دروات بوتي كازل عمره قضاء في عمري خاص الله عليه وسلم قبل صحابه هاتن ومكي بيرز مشركين قريش لا بنى مردا واستاب تنسري امانكن تايثرب لواظ به ذكر خاصه لست طافيه كما بخيراي برن بويبو ان درهم كيو بقوتو بتونه بهيس لست طافيه كما سنه وايا وهندك بخيراي وهنغا وكان ليك نزيد بالمره اما لا شيء كذا بس ان هذا طواف قدوم لا توافقني ترز امنيه لا طواف فاضي عن طواف وداع امنيه يعني طواف سنه کات روش دادن ما کار عمرت کرد با طافی عمرکت آمده کرد بلام روزانی تر که داشت طاف ذکی بجلو بر یعسای خت و آمیش نکی و مشکات که داد کریک ما طاف اوشونی و طافی تاکرد یعنی چالبد نبیت سبب عزتی مسلمان سطافی کم حند و خیرای درایت و یمشی لا شرطه افغاتر با ريكردين ان ساي ويقبل الحجر الاسود او يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ما تبرد رشوك دكات ودستي في وداد اگر خوي کې بغات واگر خوي پې نه او شپتي بدسته بمحجن دمکیلار ده به تو او کو ای کرای خوانه یا پیغمبر خواص صلی الله بوئ اامهشه کردو دستی لره او پی و یقبل المحجن ان جماتی او دکیت اگر درفت نه رخصه خدماتی وکیت او شتیکا بدست و دور و بری دخی ماتی او لبرای پیغمبر خواص صلی الله و یکردو ماسکر دنی برده رفکی اندسپیو تنها لبرویه که برای ما خاص الله علیه وسلم ای کرد. نقل لبروی سود دگانه یان زیان عمر از عایق بروردگیر الهب که آمی ای کرد نبها و علم نبها صحابه تابعی ای کرد لسر من دیکم سرتان نکیشی باف و ابزارن ام برده مبارکه. بیه من ماتی دکمودستی پیدادم لبری سودم پدگانه انسیانم لدرده خاته نه خر. آبی وریابم شرک نه خر. و بیه امش دکم بزنن اما لبروای بینیم و پیغمبری الله علیه وسلم ماتی بردارش که کرده. اتباع سنت و تحذیر من الوقوع في السجد ويستلم الركن اليماني او ركن كعباك اليماني في ركن الايماني او دستي فيه وددي بلا ما تينك وركن الحجر الاسود والركن اليماني هرك الشاميان وتريا الركنان اليمانيان برئ اتجاه بري ركن ركني عراقما هيك روي لعراقه وركني شاميش من هيك رويل شامه. بسطنها وركني حجر الاسود وركني يماني سنة دس فيا وبدي وركني يماني تن هذا سفيودي ما ذكرني لا وركني برد رشكان ما ذكرنيش ما ذكرنيش سنة دورخني كتر دس فياناهن ريت لبروي كعبه لو دوركنا وطا ونكرا عليه ويستلم الركن اليماني والركن الاسود والركن الأسود أو دوركنا دس في وددات ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد أو كسيك حج عمري بيكوا قريض راو هردو قال دكات يك طواف دكا دكات يك سعيد دكات ويكون حال الطواف مُتَوَبْضِئًا لَكَاتِ طَوَافِ دَا بدأت من جواب طواف دكات لابدو حديثيك باسم ساتر العورة دبي دا عورتي دابو شرابت لابدو إي عرب لجاهلية دا برطي طواف دكرت عرب لجاهلية دا, كنت دا كنت. صلينه زيكتك في عمري خاص صل الله عليه وسلم أو بكر كردار القافلين مسلمان حديا بابكات في عمري خاص صل الله عليه وسلم علي نارد كابن خلق دار رائجنا كالصلي ده مشرك عريان نبي بين طافك وعنده العلماء دلنا برأو بفي عمري خاص صلما في أو صلناهات وهي مكان تصريب ببيت وصالي دهات بطاكي حاجكي أنجام والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أفرت حائض همو كان حاجي أنجام ببيت أنجام ببيت تنهى طاق ودورك عبدا ناكات لبريدك عائشة رضايفة فرد قال لبلي السفلي حاجده پیش اوی بگن وتصري که تصوری معنی و او به هاد پرسیده کرد پیامبری خاص صلّم پیامبری خاص و فرمی هم میشه گفت تنها طاف کردن به دوری کعبه دانه بیت شما طاف صلاته یلی آن الله احیل فیهِ الکلام و کل حدیث رعاته و کنیم شد دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر دبیر با پاکی پاکی او بیت انتها رس و راکو برای ويندب الذكر حال الطواف بالماثور الله يسوى ان الذكر بكي لكات الطواف ذا بويك لاثرها تو اويك ماثور لبين ركني يماني ركني حجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار تنهاء نصي لثرها لثرها تو برام لركنكا ين طواف كان زیگلو بین دانه باد، هیچ ذکری که مأثور نه تو، و کفی خدا دواني قرآن بخویی، دواني ذکر کی، دواني دعاء کی، الامر فیه سعف درمانی ته. و بعد من الطاف، ای من الطاف، يصلي ركعتين في مقام ابراهیم. لپاش کوتاه نانی حد طاف که، لپشت مقام ابراهیم و دور کعد سونت طاف ذکات. لورقات كما نقلها الكافرون دخلن له القرقعي كما نقول لواحد دخلت ثم يعود إلى الركن فيستلمه انزل جرته الى ركن برد الرش قد سي بي او الصفاء ويسعى بين الصفا والمروة سبعه أشواط صعين يا صفا مرو دكات حوت شوط كاتك انزيكي صفا دبيتاه ظل ان الصفا والمروة من شعائر الله تاكوت اياتك ابدا بما بدا الله به بو هندس بدكم كخادسي فكر دو كصفايا ان جتى سر داعيا بالماثور اتشد سركيه دكات او دعان دكات كالحديث في صلى الله عليه وسلم هاته. واذا كان متمتعا اگر حاج جوري تمتعي بعد السعي واذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا لادويه سعي نيوان صفا ومروا او, أو لاي حرام درجت بعد الحلق او التقصير لادويه سرتاشين ينقش كرتكرناه اجر بمملك يزور بيرش هشتي ذي الحجاح جيشتها او سري سفر ذكاء حلقه كاته او افضل ترى. برا ما وين يوان عمره كردنكيو هشتي ذي الحجا كمبو او تنها تقصيرك في امريكا صلى الله عليه وسلم كهات بوحاج لا توالي ذي الحجا كيشتمك بويا صحابه تقصير ينكر لا هشتي ذي الحجا يوم الترويع حرام ينكر بوحاج ذي الحجا لعرفهن لدي الحج داير رمي جمرى عقوسر بريني هدي سريانس صفر كرت بريني ما وكان بو لا عمرك عنده رجان كورد كردو لا تيكراي سري داو ابي صار حلالا حتى اذا كان يوم الترويه يوم الترويه الترو اهله بالحج يعني احرم كيوم الترويه هذا روجه اجتماع الحاجه وي بيو يوم الترويه لبروي خويه انو ولا كان ان ترى او اكرد تاكل رجع حرفيا اسراحات من بدو اي او نين وبرن شتك شتو ما كانش ان ترى او اكرد لقال خو انا جانب ذو عرفه حشتي ذي الحجاء تييوث يوم الترويه داسنا مينا نجني ني اورا دكان لكاتيخا بقصر نجي عصر لكاتي خوايا كان بقصر نجي مغرب لكاتي خوايا كان سيركعت نجي عشاء لكاتي خوايا كان دوركعت بقصر نيجي بياني كان لكاتي خوايا دوركعت ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفه أنا جاء بره عرفة يد دك يدل بره عرفة ملبيا مكبرا لبيك اللهم اللبيك وتكبر ذكات ختاكو ذكنا مسجوتي نميرا عندما يجمع العصرين فيها العصرين غلبية يعني الظهر والعصر وكو قمرين وكو عمرين وكو أبوين أو ويجمع العصرين الظهر والعصر فيها فيها عندك لأهل العلم دلنا ميرا بشيك نيه ينقشوا ابغاتنا عرفه يجيني وروح عصر جمع دكا وهو تارك ذخرنريت ويخطب امامي مسلمان وهو تارك ذخنه كاستا مفتي عام هم لا يقول لنا وراسي اصمون لعرفه ثم يفيض <تصفيق> من عرفة لاpatchr عاد منا عرفه وياتي المزدلفه مغرب الدعاء ويجمع فيها بين <تصفيق> العشاءين يعني المغرب والعشاء لمزدلفن يجي مغرب دكاته ودكهت ولاكاتي عشاء سيرقعد مغرب دكاته فاشندوركعد عشاء يبيت بها صله مزدلفه من يتواتا وكن يجب ثم يصلي الفجر امذن يجب يعني لكات وياتي المشعر الحرام لا دعني يجب يعني برده كويت بل اي كيوه كف المشعر الحرام لبيني مزدلف منا فيذكر الله عنده لذكر قادكات دعاء دكات ويقف به إلى قبل طلوع الشمس عندما يستطيع أن يكون في أسفر كوتن الدنيا توررنا كبيرت ويشتان خورنا كبتو. ثم يدفع حتى يأتي بطن محسير عندما يكون تورر كبيرت تورر كبيرت ويوجد بطن محسير ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة ويقف به إلى قبل طلوع الشمس حاوزا جمره جمرة جمره عقبك حاله التي عند الشجره كالبني درخت يبولوا في سردمه سردخت وهي جمره العقبه جمره شوين هيك كبر ديته عقبته ناوي كل النص الشرعي كانها توبيه وتري الجمرات رمي الجمرات نقرب من الشيطان يعني رجم الشيطان وك بدك رجم الشيطان او نو كردواريها هي يعني لنص نص شرع او بردانيكه ده خيرت جمره يعني برد جمرات او شونيكه برد تي اكو بيه تي اكو وبردك تهو بردكيتي جمرات كسه جمره جمره عقبالتن بريكه حوزكي گوريا اما للروج جزني قربانه ديدي دي الحجه حاجي للروج جزني قربانه نروج جزنكه لو رئيس القاضي او عبادتانا رمج امريع قبلكات فيرميها بسبع حصيات حوت بردتيها وجيه يكبر مع كل حصات لقل الله هر هر بردك كديها وجيه بردك بقى قد نوككك لبين دوبن زيابتاني بتقيني بردكني تدها وجيه لقل هر تيقرتنيك يا هايوشتنيك عفوا داري الله اكبر ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس أما إلا أولا نبكا مستثنان نابت لبشترك وطني خور رمي مريع عقابا وكيت إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك وثمان في أولا لمنا عفوا لمزدرفا تعالى كنجي بأنين كان بريناتهم بلا ما أفرت من الله وبيلو دترنريله دوين يوشو پيشنيو جيباني بن زن بو مينا بو وينك انا نقربا لخيو او اندت ون بلام بو انسان اني كعذري اني اهتا او قرنا في واحد رمي جمراء عقبا دو رمي جمراء عقبا لرانسيته ويحلق راسه او يقصره الا سيدي دتاشيا ين طبعا هو افضل لبراي في أمري خاص سيجار دعاء وكردو. بعشر حلق سندواية هدي سربورد. هديا بالغ الكعبة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي حيوان هدي سربورد أنجح حلق بكات فيحل له كل شيء إلا النساء. هم لو أشترى نكلا محضوراتي حرام ده باسم منكرت. حلال به إلا أفرد نبت. ومن حلق أو ذبح يعني ومن حلق <تصفيق> رأسه أو ذبح هديه أو أفاض إلى البيت بجرته أبو مكاة طاف في إفاض مكاة ينطاف في بكات مكاة ينطاف الحج ينطاف الركن تناوي كه. لو رأي طواف طاف الركن الحج الإفاضة يعني جرناه ده جرتوا هم كتوع في فاضة دكات، أذا كسيك كرت قبل أن يرمي فلا حرج، خوي بترتيب أعاب كذي بشر، يا كمين جرمي جمري عقبة، أن جذب الحدي، أن جالحلق، أن جتاف الإفاضة، أذا هركة مي كام بر لا مي كام كلا حرج، افعلوا ولا حرج، أو هيتي تاني. ثم يرجع الى منى دو ايكوا حجك وتايبي هنات دغرتوا بمنا في بيت بها ليالي التشريق شويانزا وشوي 12 وشوي 13 ذي الحج لمناده بنته بلان بمعنة وطاكنة بمعنة وطاكنة ويرمي في كل يوم من أيام التشريق لو رجعني تشريق كذب معنة يرمي الجمرات الثلاث بردها وجدتنا هرسي حوزكا بسبع حصيات هرسي كان حوض برد تشكاتيك بعد الزوال دعي الأذاني خور لنا وراسي أصمار لديت الحجة بردها وجدتنا ويكيك لحفظك كحفظك وحفظك جمري عقبي كي كاتك دعيك واخور هالديد وكاتك فراوان بلام لا رجعاني ترعبي لدعي زوال بيت وهذا كان بسبع حصيات مبتدئا من الدنيا يعني الصغرى لكامين ودس فيدكات أو حوزين كلمنا ونزيكة كبيتر وثلاث الجمرة الصغرى حوزة بشوككا ثم الوسطى انجانا وراسنا ثم جمرة العقبة كبيتر الكبرى ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر الرجان وفي كسك مسلمانان وسط ايام التشريق لنا اوراصي الرجاني التشريقه يعني روجي دونزي ذي الحج ويطوف الحاج طواف الافاضه وهو طواف الزياره يوم النحر الله حاج طواف الافاضه دكات كطواف زياره كرديني مكه للرجل الجزء الثاني قربانه واذا فرغ من اعمال الحج كذلك كان حج كوتيبي هنا طاف, للود... طاف للوداع قبل ان يخرج من مكه او ابن مصر يشعر الى ما كدرس يت واجبت طوافه وداع وكذا طوافه ما راواهي طواف كاويتر ما كبت هذا كسي حج الطواف جاري وحج الطواف في حفيده ضروري اشتا لنا مكان نيته الطواف وداعنا قبل وداعك في البيت المكبه جيبلك والهدي هدي وهلوها اضحيه ين باوصل ذكريه ين باغا ين بمر ين ببزن كامل باستر والهدي افضله البدن بيفز ريال بذنه اللي برويلش غوري بستروا غستروا ثم البقره انجاكا ثم الشاته انجاسكو مروا بزنوانا وتجزئ البذنة والبقرة عن سبعة وشتريك ينغاك بواحد نفر دبيت حوتك هاو باش بنشرك بالله بن سربريني واشرياك بواحد هدي هدي لا سرك واجبك او كسك حج جوري التمتع دكادو او كسي حج جوري قران دكادو لا مفرد واجب نیست. دو توان به حاوت که سوا گای کرده کنی آن وشتری کرده. پر امری خواستم سنتی کی کرد؟ صد صد وشتر. ماشاالله. يعني باشی حاصل کسی کرد و. يعني دا آوانی که تحديد نکرده بتعبد لعباداتی مالی اتوانی زیاد رفته. باحث کسو ده تو اندری وشتریخ بخی پیغومنی خاصن بخوی تنها صدانه کردو او مش بغیر سر سخاوتی الله علیه وسلم ذکر او بو مالو سامان نه کنه نه خدا بخشیو تا و يجوز للمهدي ان ياكل من لحم هديه خاصګه بیت و يستحب للمهدي سنه دوا ابو اوکسیکوا هدی دکات لغورتي هدیه کای بخواتس چون پیغمبري خواص صلی الله علیه و آله ها وغش کرد لو صد و اشتراء و پاکردن فرمان کرد لهر صد و گوش بهن ریم کریت منجلک ولیننه خو ی علی لو من زله لندوا لغشتگان خرد رو شربگان خرد لهی هر صدانکی ويركب عليه دروس الشعر او حيوانك دكريته هدي اكثر في سي في هبات لاريك اوبان سؤالي ببات و يندب له اشعاره وتقليده الله سنتوها يا دياري بكريت لا راستي مشتركه حربك تشقك تيرك شتكي لبدرك ويني في هبات الفارب ويبزعندرد ام حيوانات ديالي مالي فايبر ردقال وتقليده شتبكري بشاقه مليا بوي بزانريت اما شتكت اي بدك بو فقير حرم وكتشن في غمره خاصه وصلن كرديتي ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم هل كسك هدي بني لي بو حرم <تصفيق> لسر حرام نابت كل سر محرم حرامات چون كم بيغمني الله عز وجل جاري, بو جاري, جاري كأن بو حرام يعني وخير لسر حرام, حرام, إنساني محرم حرام باب العمره المفرد عمره بتنها. يحرم لها من الميقات الميقات حرام لكاد عمره ومن كان في مكة خرج إلى الحل أو كسانيك لنومك درسنا ذلواب وحل يعني بو خرج حرام أما سلي العمر المكيه أما خلافه لبين أهل علم أي أهل مكة أخوان جاري يا او كسانك خلقي مكانين رجتون بو مكه بو عمره يعني بو حج أو تنرجيك كلام كده من النواب أجربي يعني عمره بكندة توانين بيكن الراجح والله أعلم أو تاني كعمر بو خلقي مكاني وبوه كسانشني كمقيم لنا نومك كلامي العمر يعني الزيارة بو كساني كلا دارويم كدينا نومك لميتات وإحرام ذكنتين نعم كطعاف نصف صفع مرأة كانو سريان بل بلى مكسر كأهل مكة ينكسر مقيم لنا وما كأمتي طعافكك تشوهم مقصدي هذا سركي لا عمراتيا طعاف وذريكا عمر الطعاف كي تمرر لدريو بيلاه. أو تبلغ حديث عائشة إحرام عائشة لتنعم عائشة معذوره رضاه في كرر ذلك. عائشة كاتك أنك هذا المحدث كأتصوري فاق نبوته و كرج عرفه اگر بيت عمره بكر تبايا حجي لداز درسه بويه حجاكي تاوكل لا باش حجاكي بيرو ري خالص الفورميلا كلا الرحمن بلاطه بره للتنعيم كيساش وينكي مزغتي جنا درك رانا مزغتي عايشه تقريبا 5 كيلومتر 5 كيلومتر متر نيو لحرمه ودوره فورمي برا لهن احرامك بي عمره بك بس انا صناعه الشر ازافا في عبد الرحمن احرامي كلك الا عايشه روش دخل بيامر خالصن خير روش صحابه روش نخير بو يعني كذا درسنا عمره درسنا عمره يدوم مسيم مشارنده عمره ابو باكي كي كي بو كي كي بو كي, كي بو ثم يطوف ويسعى لميقاته ويحرام ذكاة كجيش مكان طاف ذك بدودك عبداس عيني وأنصقه مرادك ويحلق أو يقصر سيدت عشان كرت ذكاة وطبعا حلقش باش وهي مشروعه في جميع السنة لا تكره صلاك شرعية عمر بكيد بلا محض وطبعا كاتيجا تكره فيها والله أعلم إيه أو عبادات من طاف